ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَقَرَ شَتْقًا كُبْرًا إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعوا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 ذُق إك أَتَ العزيزكرر إ هذا ما كُم به تَبَب إ إ هذا ما كُُم به تَتَون إ هذا ما قتُم به تَتَون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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المثمت فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل افاكن اسيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هذوا أولئك لهم عذاب مهين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 وَزَغْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهباء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظَّالِمِينَ بعضهم أولياء والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات ام حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم ومماتهم سا ما يحكمون وَخَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هباه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكرون وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الذهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا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 ليكُ بالِالحبحقَ إ كُ نَستَسِخ مَا كُ تُمْ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغردكم الحياة الدنيا فاليوم لا